شبكة عباقرة التلاوة تقدم أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام وبعد أن قضيت شعائر صلاة العشاء من رحاب مسجد الحاج محمد فرج بحدائق القبة محافظة القاهرة وجلس الإخوة الحاضرون هنا في هذه الساحة المباركة ليشهدوا معنا. الحفل القرآني الذي تقيمه إذاعة القرآن الكريم إحياءً لذكرى قارئ من رواد القرآن الكريم هو الشيخ علي حزين رحمه الله تعالى وقد اصدفت البرامج القرآنية الخارجية من قراء الإزاعة لإحياء هذا الحفل القرآني الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ عبد عبدالباصف محمد عبد الصمد، الشيخ محمد محمود الطبلاوي أيها الإخوة المؤمنون ونستهل هذا الحفل القرآني الكريم بتلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي أعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسن أولاد قيس سها في لا يحظنهم الفزع أكبر وتتلقى لا يقزونهم الفرد Ba bakro décide qu'elle عطا بالحق. وربنا أيها ايها المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية لما تيسر من ايات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود القبلاوي في بداية هذا الحفل القرآني الذي تقيمه بداعة قرآن الكريم احياءا لذكر المرتون الشيخ علي كزين وننقله لكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الحاج محمد فرج بحدائق القبر محافظة القاهرة ونعيش الآن في رحاب القرآن الكريم مع القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ن ni بدون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أعتدنا لهم عذاباً أليماً جعلنا الليل ونهار آيتين فما يعَ آ تََّذ يم بصيرًا فضل ما هي سبب. عليك بنا ما يحبب. شيء فصلناه تفصيلاً و یوبشیرو لا دم عن ذا بنيما ويدعون سال وَجَعَلْنَا الْأَلَّا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 قصة من آيات الله البينات من سورة الاسراء تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد في السهرة القرآنية التي تقيمها البرامج القرآنية الخارجية في احتفال إذاعة القرآن الكريم. بالذكرى السنوية للمرحوم الشيخ علي حوزين ومن قلها لكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الحاج محمد فرج بحي حدائق الخطة مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون ونعيش الآن في رحاب القرآن الكريم مع الشيخ مصطفى إسماعيل.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 يا ايها الناس سوء ان خلقناكم من ذكر <تصفيق> إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعور جعلناك شعبا ورقبا الى ليتارف في الله <تصفيق> إن الله يا أيها الناس إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبا طيع الله ورسوله لا إلّا كم من أعمالكم شيء Altyazı طوال in Oh وَأَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ الْرَّجِعُ بَعِيدٌ قَدْ علمنا مَا تَنُوءُ إِلَى أَوْقَتِنَا أرض منوم وعندنا كتابهم حرفين. <تصفيق> بل كذبوا بالحق لما مجِّد. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَ الْكَيْفَ بَنَيْنَاهَا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إلى السماء فوقهم كي وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا افلن يوم ذو الى السماء يثوق قوم كيف ما ينظر إلى السماء rant كَيْفَ fa كانتي قوم منتب وهو أصحاب ليكتي وقوم منتب ما بتعلاش يا كن كلمه صلاه وَلَقَدْ خَلَقْنَا قَوْمًا وَنَعْلَمُ سَأَلُوا لَنَعْلَمَ مَا بِهِ شُيُوخُهُمْ كَلَّا وأصحاب رس وثمود وعاد وفرع وإخوان الوط وأصحاب Ens arou que ti ancra الَّذِي خَلَقَ فِي لغة من خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا النَّاسَ وَاعْلَمُوا مَا كُنْتُمْ وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنَ إِلَيْكَ مِنْ حَرِّ الرَّحِيمِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ يوم الوحيد وجاء كل نفس معها وجاء قامم إذا تلاها الله أكبر كنا وانها و ا ل ع الله العظيم <متصفيق> <صحيح> ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم <متصفيق> وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر <متصفيق> لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم <متصفيق> وأخذ لنا منك بخير أجمعين <متصفيق> <متصفيق> اللهم منصرنا على أعدائنا <متصفيق> اللهم منصرنا على أعداء العرب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة إلى روح عم زين رحمه الله رحمة واتعة وعلى المسلمين أجمعين وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نأتي إلى ختام هذه الثهرة القرآنية التي اقامتها اذاعة القرآن الكريم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية للمرحوم الشيخ علي حزين ونقلناها لكم من رحاب مسجد الحاج محمد فرج بحي حدائق القبة محافظة القاهرة ايها الاخوة المؤمنون وبمشيئة الرحمن ستنقل إذاعة القرآن الكريم شعائر صلاة الفجر من هذا الرحاب الطاهر أحييكم وأعود بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة القرآن الكريم فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته